ألا الكرام وواصل معا شرح هذه الأربعين النووي للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرح الشيخ العلام الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ووصلنا إلى الحديث الحادي والأربعون الحديث الحادي والحاربعون حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما والحديث الأربعون هو لعبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنهما أما هذا الحديث الحادي والأربعون فهو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولم يبق معنا إلا حديث آخر وننتهي من هذه الأربعين بإذن الله جل وعلا وكما علمتم في هذه الأربعين هي 42 حديثا 42 حديثا والإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يحوز الخير والفضل بجمعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا وجزى العلماء رحمهم الله تعالى على ما قدموا لدين الله جل وعلا ونسأل الله جل وعلا أن يحفظها الشيخ العلم الدكتور صالح الفوزان ويبارك له في علمه وفيما أعطاه فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما لأن عبد الله صحابي وأبوه عمر بن العاص صحابي كذلك فلذلك نترضى عنهما معا فنقول رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به هذا حديث صحيح قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح بإسناد صحيح وهذا الحديث هو الحديث الأول لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما هذا الصحابي الجليل وعبد الله بن عمر بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام الحبر الزاهد العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه وابن صاحبه يعني ابوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين فكما ذكر امام النووي فكنيته ابو محمد كنيته أبو محمد وقد ذكر العلماء أن قالوا انه اسلم قبل ابي عبد الله اسلم قبل ابيه بن العاص كان اسمه العاص فلما اسلم غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله اي النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي سماه عبد الله وهذا ذكره الامام الذهبي رحمه الله تعالى وكان عبد الله بن عمر بن العاص من فضلاء الصحابه رضي الله عنهم وكان من عبادهم ومن زهادهم كان يصوم النهار ويقوم الليل وكان اكثر الناس أخذل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن عمر بن عص كان من أكثر الناس أخذل الحديث والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني من المكثرين من المكثرين رواية للحديث عن النبي عليه السلام. لماذا لأن عبر عبد الله بن عمر كان يكتب ولذلك كان أبو هريرا رضي الله عنه كان يغبطه على هذا يغبط على هذا وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر, بن عمر رضي الله عنهما قال فإنه كان يكتب ولا أكتب كان يكتب ولا أكتب كما جاء, عن كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ف هذا بيان أنه كان من من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ يبلغ من يبلغ من يبلغ ما أُسند إليه من حديث ذكر العلماء سبعمائة حديث هذا الذي أُسند لعبد الله بن عمر سبعمائة حديث اتفق شيخان اتفق على سبعة أحاديث من هذه السبع وانفرد البخاري رحمه الله تعالى بثمانية ومسلم بعشرين, ومسلم بعشرين وعبد الله بن عمرو بن العاص كان قد عمي رضي الله عنه في آخر عمره وكان مع أبيه كان مع أبيه إلى أن توفي أباه توفي أبوه يعني توفي أبوه بمصر ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام ثم إلى مكة ومات بها أي مات بمكة سنة خمس وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره آنذاك اثنين وسبعين اثنين وسبعين سنة اثنين وسبعين سنة فهذا الحديث هذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تصحيحه وتضعيفه منهم من يصححه منهم من يضعفه وذهب جماعة من العلماء إلى تضعيفه وصحاوا كذلك آخرون من العلماء ولذلك الشيخ العلم عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عبد العزيز بن باز يقول الحديث في إسناده ضعف قال لكن معناه صحيح قال معناه صحيح وقال الشيخ الإلباني رحمة الله عليه قال الحديث ضعيف من حيث إسناده ولذلك بسط القول فيه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور في شرحه لهذه الأربعين كما في كتابه جامع العلوم والحكم وفي هذا الكتاب عن جامع العلوم والحكم شرح رحمه الله تعالى الأربعين ثم زاد عليه عشر أحاديث صبحت خمسين حديثا الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله والحافظ بن رجب الحنبلي كثيرا ما يتعقب الإمام النووي في تصحيحه وفي تصحيحه بعض الأحاديث فكان يتعقبه قد ذكر بعض العلماء أن هذا شيء من التساهل في بعض الحديث ولذلك تعقبه بعض العلماء منهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى تعقب الإمام النووي في نوويته في أكثر من من حديث والحافظ بن حجر أو الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي في شرح للأربعين النووية جمع العلوم والحكم تعقب هذا الحديث تعقبه وذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد ضعيف من حيث الإسناد وذكر يعني ذكر عدة أمور وذكر رجال السند في هذا الحديث لأن هذا من الحفاظ الحافظ من رجب الحنب رحمه الله تعالى من الحفاظ الحديث ولذلك أكثر ما يتعقب يتعقب الإمام النووي في تصحيحه لبعض الحديث رحمه الله تعالى فهذا الحديث ضعيف، فهذا الحديث ضعيف وقد ضعفه جمع من العلماء رحمه الله تعالى، لكن معناه صحيح. هذا الحديث معناه صحيح، ولذلك حتى الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى لما تعقب هذا الحديث وبين ضعف اسناده فقال يشهد له القرآن، يشهد له القرآن يعني وتشهد له السنة، فذكر شواهد رحمه الله تعالى من القرآن تشهد له لهذا الحديث. ومنها ما ورد في في القرآن في في مواضع عديدة مثل قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليم ويسلم تسلم فهذا هذه الآية تشهد لهذا الحديث كذلك قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فهذه الآيات غير من الآيات التي ذكر الله وجل كالأيات في ذم من كره يعني في ذمي ما منكرها ما أحبه الله جل وعلا أو ما أو أحب ما كرهه الله جل وعلا فهذا كذلك في آيات تشهدوا لهذا الحديث كقول جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ذلك بأنهم كرهوا ما أسخط الله فأحبط أعمالهم قال الله جل وعلا ذلك بأن بأنهم متبع ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فهذه الآيات تشهد لهذا الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند, الام كما عند الإمام البخاري والمسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين فهذا كذلك يعني جاء بمعنى هذا الحديث ولو أن الحديث ضعيف لكن له شواهد فمعنى صحيح من حيث المعنى فالمعنى صحيح أما من حيث السند فهو ضعيف من حيث السند فهو ضعيف وهذا الحديث ذكر بعض العلماء أنه مع وجازته يصلح أن يقال فيه أنه كل الإسلام أنه كل الإسلام لماذا؟ لإفادته أن من كان هواه تبعا لجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو المؤمن الكامل ومن أعرض عن بعض ما جاء به نبي عليه الصلاة والسلام فإيمانه ناقص فإيمانه ناقص أما إذا أعرض بالكلي عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرتد كافر كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله وأن يحب ما أحبه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا الحديث من حديث جامع عظيم نافع وجز وجز ولو كما قلنا لا يصح اسناده لا يصح أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حديث ضعيف لكن الشواهي تشهد له الشواهي تشهد, تشهد له والشواهي تشهد له لهذا الأمر لأنه تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة وأن يجعل العقل والعادة مقدمة على مجابه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نفى الإيمان نفى الإيمان عنه وهناك أحاديث كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام نفى, نفى الإيمان لكن هنا نفي الإيمان ذكر العلماء أنه نفي الإيمان نفي الكمال وليس نفي لأصل الإيمان أي أن هذا الإنسان لا يخرج من ملة الإسلام لا يخرج من ملة الإسلام وإنما هو نفي ل المطلق الإيمان الكامل نفي للايمان الكامل وليس نفي لمطلق الإيمان أي ليس نفي لأصل الإيمان ليس نفي لأصل إيمان قد يسأل أحد من الإخوة من الناس يقول كيف حملنا كيف حمل العلماء هذا الحديث أو غيره من الأحاديث على أن أن هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفي لأصل الإيمان ليس نفي لأصل الإيمان فحمل العلماء رحمه الله تعالى هذا الحديث وغيره من الأحاديث لماذا لأنه لا يصدق في, في كل مسألة لأن الإنسان لا لا يمكن أن يكون متبعا للهوى في كل المسائل في كل المسائل وإنما قد يتبع النبي عليه الصلاة في بعض المسائل وقد يتبع هوا في مسائل أخرى من الدين فهذا لا يكفر وإنما ينفع عنه الكمال ينفع عنه الكمال الإيمان الواجب يفعله عنه الإيمان الواجب أما إن كان هواه لا يكون تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الدين فحينئذ ذكر العلماء أنه يكون مرتدا هذا لا يتبع الرسول أبدا في كل الدين وإنما يتبع هواء لا يتبع النبي أفسوه في كل الدين أما أهل الإسلام ولو كان فيه معاصي وغير ذلك، فتجد أنه يتبع النبي عليه السلام في أمور، لكن أحيانًا يتبع هواه في يتبع هو في أمور أخرى، فهذا لا ينفعنه أصل الإيمان، وإنما ينفعنه ماذا؟ الإيمان الكامل ينفعنه الإيمان الكامل، ولذلك هذه من المسائل مهمة التي ينبغي أن نفقه إخوان الكرام فيما يتعلق بالنصوص التي جاءت فيها بعض الذنوب. والسمية كفرة بعض الذنوب جاءت في بعض النصوص وسمها النبي عليه السلام والسلام كفرة أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عليه, عليه الصلاة والسلام عن من وقع في هذه الذنوب والمعاصي أو أن النبي صبر عليه الصلاة من فاعلها فما المقصود ما التوجيه في هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه السلام والسلام إما فيها أن بعد الأفعال وبعض الذنوب والمعاصي سمه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أو نفى النبي عليه السلام عن الواقع في هذه الذنوب نفى الإيمان أو تبرأ منه صلى الله عليه وسلم وهذه كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وكذلك قوله عليه السلام في الصحيحين لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا كفرا وسمى سباب المسلم فسوق وقتال المسلم كفر وقتال المسلم كفر سماه النبي عليه والسلام كفر كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اثنان في أمتي هم هما بهم كفرا اثنان من في أمتي هما بهم كفرا قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجوا الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام كما عند كيمان مسلم كذلك قال من حمل من حمل علينا حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا فلم يسلم تبرأ منه قل ليس مني هل معناه أنه كافر بالله عز وجل هل معناه أن كافر هذه معاصي وذنوب هذه معاصي وذنوب معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام نفاء الإيمان أو قال كفر فهذا كفر لا يخرج من ملة الإسلام لا يخرج وش وهنا أذلة كثيرة يعني تشهد للأمر فقتال المسلم سماه باسم كفر والله عز وجل وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهم فس فالله عز وجل لم ينفعهم عنهم الإيمان لم ينفعهم الإيمان سبحانه وتعالى الكامل قالوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فهذه الأدلة تبين أن هذه المعاصي وهذه الذنوب التي نفى الله نفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابها الإيمان أو سماها كفرا فهي كبائر الذنوب ولا تخرج الإنسان من ملة الإسلام ولا تخرج الإنسان من ملة الإسلام قد ذكر هذا طائفة من العلماء رحمه الله تعالى في توجيه هذه الأثار والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها في الإيمان عن العاص أو التبرؤ أو التبرؤ منه لذلك ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال قال إن الأزار إن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع قال قال فاثنتان منها فيها نفي الإيمان والبراءة والبراءة من النبي عليه الصلاة والسلام والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك قال وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث الزوات أحادي عدة ولذلك أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى كان لهم توجيه في هذه الأحاديث والاثار التي ظاهرها نفي الإيمان عن العاص والتبرؤ منه. فيتبين يتبين باتفاقهم باتفاق أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيره لا يكفر كفرا يخرج أو يخرج به من الملة. لماذا؟ لأن هذه الكبائر التي جاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها الشارع, الشارع الحكيم حدودا فلذلك العلماء حملوا هذه الأحاديث على أنها كبائر الذنوب ولو سماها النبي سلم كفرا فإنها لا يقصد بها الكفر المخرج من ملة الإسلام الكفر الأكبر وإنما يقصد بها الكفر الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام لأن لثبوت الحدود الشرعية في بعض تلك الكبائر يقام على صاحبها الحد ولو كان مرتدا ها لو قيم عليه حد الردة فهذه دلالة واضحة على أنه ليس بمرتد لأنه يقام على صاحبها الحد يقام على صاحبها الحد فلذلك هذا الذي حمله يعني أهل السنة والجماعه حملوا هذه الأحاديث على, على نفي الإيمان الكامل نفي الإيمان الكامل الواجب وليس هو نفي أصل الإيمان وليس نفي أصل الإيمان فلذلك العلماء رحمه الله تعالى هذا مذهبه ومن أهل العلم من, من توقفه يعني حمل هذه الأحد ولو كان يؤمن ويعلم أن هذه كبائر وذنوب نحملها على نفي الكمال الواجب يعني نفي الإيمان الكامل لكن توقفوا رحمه الله تعالى يعني أمروا هذه الحديث لم يفسروها ولم يبينوها ولذلك هذا لتخويف الناس حتى لا يقعوا في مثل هذه الذنوب حتى لا يقعوا في مثل هذه الذنوب فهذا راي من, من رأي العلماء التوقف عن تفسير هذه الاحاديث قالوا نتوقف عن تفسير هذه الحديث وإمرارها, وإمرارها كما جاءت لماذا حتى نذكرها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي ما فسرها وما بينها وكذلك لتبقى هذه الأحاديث لها وقع في قلوب الناس حتى لا يتجر أحد على مثل هذه المعاصي والذنوب وقد وهذا يعني مروي جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء وذلك الإمام أحمد قال في حديث من غشنا فليس منا قال رحمه الله تعالى يروي الحديث كما جاء وكما وروي وتصدقه وتقبله وتعلم أنه كما روي فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه وقال لا أدري إلا على ما روي رحمه الله تعالى ولذلك يقول الإمام البغوى رحمه الله تعالى قال القول قال ما قال الرسول عليه السلام والسلام والعلم عند الله عز وجل قال القول ما قال الرسول هنا نفى الإيمان سمى بعض المعاصي والذنوب كبائر قال فالقول ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك طائفا من أهل العام رحمه الله تعالى توقفوا هذه الأحاديث وقال نرويها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها عند الله جل وعلا ومن طائفا من العلماء فسر هذه الأحاديث قالوا أن المقصود بهذه الأحاديث نفي الإيمان المقصود في الأحاديث التي نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحبها إنما هو نفي كماله لا أصله وحقيقته وهذا القول هو الذي عليه أكثر الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى فخلاصة يعني هذا القول إنما ذكرته بشكل مختصر وإن فالعلماء رحمه تعالى فصلوا وبينوا كما في كتب العقيدة فالآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها من معاصفة إن معناها عند أهل السنة والجماعة ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان على صاحبه وإنما إنما هي, هي هي يعني الذنوب وكبائر من الذنوب ووجه أن, أن وجه العلماء رحمة الله تعالى أن هذه الذنوب والكبائر هي من أخلاق والسنة التي عليه الكفار والمشركون ولكن صاحبه لا يخرج عن الإيمان بالكلية ولا ينفعنه أصل الإيمان وحقيقة الإيمان والله تعالى اعلم وقد ذكر هذا ابن زمانين رحمه الله تعالى وابن الصلاح وحتى الإمام النووي ذكر هذا رحمه الله تعالى وقال أن القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا كما يعني في شرح الممسلم قال لا يفعلها هذه المعاصي وهو كامل الإيمان قال لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من الألفاظ قال التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره قد زاد فصل في هذا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجهد الأحاديث وذكر ما قلناه رحمه الله تعالى وذكر ما قلناه أنه ينبغي للإنسان أن يوجهد الأحاديث على نفي الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان وحقيقة الإيمان يقول الشيخ صالح فوزان حفظ الله تعالى لا يؤمن أحدكم هذا نفي عنه الإيمان يعني الإيمان الكامل الإيمان الكامل كما قلنا ثم قال حتى يكون هواه تبع لما جئت به أي يكون ما يهو تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال والحديث وإن كان فيهما مقال ولكن النووي رحمه الله صححه وصححه غيره أيضا ويشهد له القرآن أيضا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال فيكون هواهم تبعا لما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكرهون ما حكم به النبي عليه الصلاه والسلام فمن كرهه كان كافرا قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فهذا الحديث وإن كان ضعيفا يشهد له القرآن يشهد له القرآن ومعنى هذا أن الإنسان يسلم لله ولرسوله ولا يعترض ولو يكره ما جاء به الله ورسوله ولو كان في مشقة على نفسي وعليه أن يصبر ويعرف أن هذا هو عين الصلاح والخير له وكان فيه ما يشق على نفسه أو يسق عليه فإن الجنة حفت بالمكاره قال الله جل وعلا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وهذا يقتضي أن المسلم يسلم لله ولرسوله ويعلم أن المصلح والخير في عن الله ورسوله ولو كانت نفسه في استثقال أو تباطؤ عن ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون فلذلك إخوان الكرام الواجب على المسلم أن يحب ما يحبه الله ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام هو يكره ما يكرهه الله وهو يكره الرسول عليه الصلاة والسلام وانه يجب على الإنسان ألا يتبع هوى ألا يتبع هوى وإنما يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال العلماء أنه يجب على الإنسان أن يستدل اولا بعض الناس نسأل الله السلامة يعني توسع في هذا الباب فأصبح يفعل ويقول ويعمل ويعتقد ثم يبحث عن الدليل بعد ذلك وهذا لا يجوز وخلاف ما ما أمرنا الله جل وعلا به وما أمرنا به الرسول عليه والسلام وإنما الواجب على الإنسان ماذا؟ أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا لا أن يحكم ثم يستدل كما يقولون اعتقد ثم استدل اعتقد ثم استدل هكذا يقول أهل البدع يعتقد أولا ثم استدل تعتقد على ماذا تأتي أي عقيدة فاسدة فيعتقدها المسكين ثم يدخل فيها وربما تكون هذه, يعني هذه العقيدة عقيدة شركية كفرية نسأل الله لنا ولكم العافية وأن المسلم لابد أن يكون عاقيلا مثل هذه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والآيات في ذلك كثيرة جدا تبين أن الإنسان لابد أن يسلم لله ويسلم الرسول وأنه لابد أن يتبع الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يتبع الهوى ولا يتبع الهوى وإلا يكون ضالا مضلا عياذا بالله نسأل الله لنا ولكم العافية فالإنسان لابد أن يستدل اولا ثم بعد ذلك يعتقد ها ويحكم فإذا أراد الإنسان ان يثبت حكما معينا سواء في العقائد أو في الجوارح فعليه أن يستدل اولا ثم يحكم لا أن تحكم ثم تستدل لماذا لأنك بهذا جعلت المتبوع تابع وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة سَلَلَّ اللَّهَ الْعَافِلِ فالذي يحكم بهواه بدون أن يأتي بالدليل فهذا جعل العقل جعل العقل هو الأصل جعل العقل هو الأصل وجعل الكتاب والسنة فرع ونحن عندنا ماذا عندنا الكتاب والسنة هو الأصل عندنا الكتاب والسنة هو الأصل غير ذلك هو الفرع فالإنسان يتبع لا تجعل المتبوع تابعا وإنما الدين هو المتبوع الدين هو المتبوع نحن لا بد أن أن نكون جميعا تبعا لدين الله تبعا للسنة تبعا لكتاب الله جل وعلا تبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا العكس. وذا تجدوا سبحان الله يعني عند عدد من الإخوة بعض الإخوة حتى قد يكون مبتلى أو شيء أو يبحث عن عمل وتطول المدة ولا يجد عمل معين فهو يذهب مثلا ل... ل... ل... ل... لبعض الشركات أو غير ذلك فيجد ف... عندهم العمل لكنهم ماذا يمنعونه من الصلاه يمنعونه من الصلاة يقول لا لا تصلي الجمعه ولا تصلي الصلوات في الشركة فمن يقول لك الذي علي والعمل اولا فيجعل ماذا يجعل العمل الدنيوي اولا يقول لك العمل عباده ويترك العبادة والعمل الأخرى والذي أمرنا الله جل وعلا به ويجعل الدين تابعا لماذا تابعا للعمل الدنيوي نسأل الله السلام ثم يسميه عباد أي عبادة هذه تترك فيها الصلاة هذا اتباع للهوى هذا اتباع للهوى هذا ليس عمل هذا عمل نسأل الله سلام شيطاني اتبعت فيه الهوى وتركت دين الله جل وعلا وتركت العبادة وتركت الصلاة فهذا هذا نصل الله سلامه من تلبس إبليس فيلبس عليهم الشيطان ويفتيه يقول له أنت فعلت الذي عليك وليس عليك حرج وأين ستجد العمل وأين ستجد الشغل فيترك العبادة لماذا بسبب هذا الشغل والعمل الدنيا نسأل الله العالم فيقدم الدنيا على الآخرة ويقدم العمل على عبادة الله جل وعلا ثم يفتيه الشيطان يقول له العمل عبادة العمل عبادة أي عبادة هذه لا تصلي فيها أي عبادة هذه مقبولة عند الله جل وعلا تجعلك تترك الصلاة ها؟ وربما تترك الصلاة وتترك الجمعة وتترك الجماعات وربما ترك بعد حتى الصيام وغير ذلك مما نراه نحن ورأينا هذا وكم من الناس يأتون إلى مسجدنا ويسألوننا وبعضهم نسل الله سلاما سنين وهو تارك للصلاة وللجمعة بسبب ما لا يقول لك ما, ما عندي خيار الله أكبر ولذلك هذه المصيبة كبيرة إخواني كراء لأن الناس يتبعون الهوى لا يتبعون دين الله جل وعلا ولا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله يعني كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول فيه بعض فيه بعض الآيات في كتاب الله عز وجل كأنها منسوخة كأنها منسوخة في قلوب الناس حتى الناس ولو كان يقراوها في كتاب الله عز وجل لكن لا لا لا يعتبرها ونس الله كانوا لا يؤمن بها لانه فعلا لو امن بها حقا لا, لا, لا صدق ما ذكر الله عز وجل ولا به ولا على الله عز وجل حق التوكل ثم ذكر رحم الله تعالى أمثل لهذا قال كقوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب الله اكبر ومن يتق الله هذه الايه كان منسوخه عندك ما بل بعضهم في بيته وفي, محله وفي دكانه يعلق الآية في بيته في ما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب عن القرآن لم ينزله الله جل وعلا ليعلق وهذه المصيبة أنه يعلق لكن لا يطبق هذه المصيبة فتجد أن هذا الإنسان هذا فقرأسه لكنه يترك الصلاة والعبادة من أجل الدنيا أين هو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب الله أكبر فلو الإنسان إن طبق هذه الآية وآمن بها فإن والله الله جل وعلا يرزق من حيث لا يحتسب كما قال الله عز وجل ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثا فالله عز وجل اذا قال شيء فإن الله عز وجل لا يخلف الوعد لا يخلف الميعاد فإن الله عز وجل يعطيك لان الله هو القائل سبحانه وتعالى لان الله عز وجل هو القائل جل وعد فلذلك هذا حديث عظيم جدا فالانسان عليه اخواني الكرام أن يستدل أولا ثم يحكم أن يستدل أولا ثم يحكم ولذلك تجد هذا في بعض المذاهب ولا ولو كان يعلم أن السنة تقول كذا وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذكر أمورا تخالف ما هو عليه في مذهبه فأنه يتبع, يتبع المذهب ويتعصب لمذهبه لكن لا يتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو وصله ولو بلغوا الحديث بل بعضهم يلوي أعناق النصوص يأتي لنص نص معين ثم يلوي عنق هذا النص على ما يقتضيه المذهب على ما يقتضيها المذهب مع أن المعنى بعيد جدا على ما ذكر صاحب هذا المذهب وهذه من المصائب العظيمة الخطيرة التي ابتلوا بها بعض من هؤلاء بل بعض العلماء كما يقول الشيخ بن وقعوا في هذا وإنما الواجب أن يكون هواك تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لما جاء به الرسول عليه السلام وتقسيم الهوى إلى محمود ومذموم فالأصل عند الإطلاق الأصل عند الإطلاق عموما أن الهوى مذموم هذا عند الإطلاق كما جاء ذلك في الكتاب والسنة فكلما ذكر الله جل وعلى اتباع الهوى فهو على وجه الذم لكن هذا الحديث الذي قلنا انه ضعيف هذا الحديث يدل على ان الهوى ينقسم الى قسمين قد ذكر هذا العلامة محمد بن صالح العثيمين الرحمن تعالى humong شرحه ذكر هذه المسألة وان الهوى يعني على اذا حملنا على هذا الحديث فانه ينقسم الى قسمين يعني عموما الهوى مذموم لكن هذا الحديث يدل على ان الهوى ينقسم الى قسمين محمود ومذموم فالمحمود ما هو المحمود هو ما كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والمذموم هو ما خالف ذلك فدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم المحمود هو ما كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام المذموم هو ما خالف ذلك لكن عند الإطلاق لما نقول الهوى والهوى فعند الإطلاق فإنه يحمل على الذم يحمل على الذم ولهذا يعني يقال الهدى ويقابله الهوى وهذا يعني بين واضح وهذا الحديث فيه دلالة على هذا الأمر أن الهوى القسم من القسمين محمود صلى لأن عليه وسلم قال حتى يكون حتى يكون هواه تبع لما جئت به هذا محمود لأن هذا الهوى يجعل كماذا تجعل هواك تبع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا عند الاطلاق فإنه فإن الهوى, مذموم فإن الهوى مذموم وهذا الذي يعني ذكره العلماء رحمه الله تعالى فلذلك الواجب على المؤمن أن يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون المحبة حقيقية صحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات ما لا تقدم شيء على دين الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا إلى هذا, ال... هذا الحال فإن الله يعطينا والله يفرج عنا والله عز وجل ينصرنا وي... ويجعلنا الله سبحانه وتعالى من أحسن الناس فالله أن... الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وذلك هذه الآية يسميها العلماء ايه الامتحان آية الاختبار كل من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله كل من يدعي محبة الله فإنه يختبر يختبر بماذا؟ يختبر باتباعه للنبي عليه السلام فكل الذين الآن يدعون محبة النبي عليه السلام محبة الله جل وعلا كم من الناس يدعونها؟ أصحاب الاحتفال بالعيد المولد النبوي والإسراء والمراج والسبع عشر من الرجاء من البدع التي لا تعد ولا تحصى فهؤلاء المدعون محبة النبي عليه السلام نطبق عليهم، نمتحنهم، نختبرهم كيف ذلك؟ نرى اتباعهم ذلك تجد أنه يحتفل بعيد المولد، يحتفل بإسراء والمعراج ثم لا يصوم الاثنين لا يصوم الخميس لا يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك يعني مما هو ظاهر من حالهم وهذا يدل على أنهم يدعون فقط وإنما لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعض المتقدمين قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمر في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مطيع فإذن إخواني الكرام جميع المعاصي قال العلماء أنها تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله كل المعاصي كل المعاصي تجد أنها تنشأ من هذا الأمر أن الإنسان يقدم هوى النفوس على محبة الله عز وجل وكل كذلك البدع كذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسول البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولذلك ماذا نسمي نحن أهل البدع ماذا العلماء في في كتب العقيدة يسمون بأهل الهوى يقول أهل الأهواء لماذا لأنهم قدموا الهوى على الشرع وذالك يسمونه بأهل الأهواء كذلك المعاصي المعاصي إنما تقع تقع من من من من من من من من الله من من رسوله صلى الله عليه من من من من من من من من يكون من من من من من من حديث عظيم إخوان الكرام وفيه يعني مع وجزته يصبح يدخل في أمور كبيرة جدا من من من الإسلام وهو حديث مختصر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف كما قلنا لكن له شواهد من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغنين عن هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده صالحين هداه المهتدين لا ضالين ولا مضلين فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل العلم حجه لنا لا علينا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا سددته ولا همّا الا فرجته اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا جناتك جنات النعيم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في فلسطين وغزه وغيرها من بلاد المسلمين اللهم ارفع عنهم اللهم عليك باعدائك واعدائي الدين والمسلمين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين